That's بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور حفظنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشض الأمور محلثاتها وكل محلثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيشتنا والملائكة جمع ملك ملك مفردة ملائكة جمع وأصله أصلي ملك يعني أصله مألك مألك يعني هم ذكى ليش لا مكيا مألك من الألوكة ألوكة وهي الرسالة الألوكة أي الرسالة وهم نوع الملائكة نوع من خلق الله عز وجل معروف بين سر مألك لا أصلا أصله وثمان ألوكة يعني أصل ملك ملك ملك بهمزه من الألوكة طبعا دعي أو كا كلمةك مشتقة لألوكة علماء لن تصرفوا في هذه اللفظة لتخفيفه يعني بلي بلي ملك ملك قلسيك ثقلكي في أدياره أو إندش دبارة كده وطبعا لتخفيفه تصرف فيه فقالوا مالك مالك يعني شو بيقولوا مالك شو بيقولوا مالك كامن سكت ده مالك سكت ده ثم نقلوا حركه الهمزه مالك حركه همزتين نقلت ضوا متمله متمله ثم نقلوا حركه الهمزه الى اللام وحذفها هذا فوها الهمزه, الهمزة فقالوا ملك اني بوشه يعني اصلا تصرف لكدوى تصرفكتشي يعني لجاتي مالك وجانا ملك دوى ينقلي حركان كدوى يكمل نقلي وضعي موضعي وضعي وضعي وضعي وضعي وضعي وضعي وضعي وضعي وضعي وفيتر النقل بوشوى ينقلب دواي تخفيفي همزاكيان كدوا همزاكيان لابردوها حركي تخفيفي دعي حركيان حذف كدوا المهم بويا جمعي ملائكة ملكة وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماء واته ووكلهم بشؤون خلقه ووصفهم في كتابه بانهم لا يعصون الله ما أمرهم ويشعلون ما يؤمرون وانهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون لا ينقطعون يعني نابر لذكر الله تعالى نارحتيان توش ناب وكل ناب السلام ورحمه الله كل ناب لا لذكر الله تعالى والتسبيحات الله تعالى شون ین بگشتی از منکانه، شون ین بگشتی از منکانه. لث زویش هند، لگم رو فکانه هند. چندین ایشی لث زویه مشارکه اکن، جمعایان زود زوره، زور زوره و صفت وایکه معصیت خود تعالی نه کن، یک معصیت معصوم نبودن. و هدش خود تعالی فرمان پیروکه به سعودو ببير تأخير أي كان أنجامي أدنى وعليه نهار تسبيعات خيط علاك تنزيح خيط علاك فيجب علي الإيمان بما ورد في حقه من صفات وأعمال في الكتاب والسنة مدام وابن خلكان في آه باك بن أو صفتين ب فيجب يعني إن علمت ذلك فيجب يعني بهذا السبب ولكن هذا يعني المشعر بشي بشرط ان علمت ذلك فيجب علينا يا هو هو هو علمنا ذلك فيجب علينا هو بما ورد في حقه من صفات هو في الكتاب هو هو تفاصيل كتاب هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو وغيره أو نايشتي تربان برب الملائكة بلين أو يكال كتاب السنة هاتوا أونده أوندي الكتاب السنة هاتوا أونده غيره أو بعو منا هر ملائكة لملائكة نايشي بزيادة كين نايشي ثريان ببينين إيشي ثريان بزيادة كين إعتقاداتي خراب ديني حاليا ين كمال إيشي تقدر هي شيء لعامة درسنيه. شون عالمي غيبا بأي حسب ابي كتاب السنه موقف بنيان بلان بلان فان هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله تدرس الكتب والكتب جمع كتاب كتب جمع كتاب وهو من الكتب وهو من الكتب كتب يكتب كتابا وكتبا وكتابة وكتب هم او انا مصدرا وكتب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم يعني معناه كاف تاء باء كلما اجتمعت كلما اجتمعت هذه الحروف افاد الجمع افاد الجمع اساء ما بوش كتابه لا بلا الجمل كمال الجمل لنا يعني أقربونه ورقيه كسبيبي نيبونه منا يك جملة كتاب نصي يعني يك كلمة كتاب نصي نبيناتي الكتاب لبروي لا يضم لا يضم جملا وكلاما المهم ين لا لا يضم مواضيع مثلا المهم كتاب ويا في هذا الكتاب لبروي يضم ويجمع جمل وقضايا وأبواب ومباحث كتاب إيش؟ بره كتاب التوحيد. جورج أبسط كتاب التوحيد. يعني الجامع لأنواع التوحيد. بويبيرت كتاب التوحيد. يناخو بوش ناودنا كتاب التوحيد كتاب. نبدأ وني ورقة. هذا الكتاب يجمع أنواع التوحيد. عموماً لأصل معناه جمع كتابة وترى كتاب الجمع والضم والمراد بها اللي لم حديثي جبريل الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليه الصلاة, عليهم الصلاة والسلام والمعلوم لنا منها أوكتباني كذاب الزين بوبيغم بلان أويك إيما أيا الناسين ناوي الأزانين شندانيكا ناوي هاتوا والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح والانجيل الذي انزل على عيسى والزبور الذي انزل على داود والقرآن الكريم الذي هو اخرها نزولا يعني الصحف صحف ابراهيم موسى تورات يعني لا الواحده وانجيل وزبور وقرآن غير امانه ناوي ترنا زين القرآن القران والسنه ثبت بسنه دي صحيحه غير امانه حقیق ما نباید نکن به هیچ تیکیت. ولی ام این کاریج نکن برای نیانا. ولی من نهیان هر آمانان که هاتون لکرآن. المصدق لها. يعني راست خداويها موآوانه پيش خويتي. يعني قرآن نهات و تورات دجي انجيل دجي صحف. هیچ دینی دجي اويثنیه من حيث الأصل ومن حيث العقیده من حيث العقیده هم ويانيك الأنبياء إخوة دينهم واحد هم ينحدرون بو تحقيق شيء لا إله إلا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ورسوله الطاهر هم يبغون تحقيق توحيده إلهيته ربوبيته وأسماء الصفات هاتور وهو المصدق لها والمهيمن عليها المسيطر عليها قرآن مسيطرة بس هم يعني أح هندج لأحكام الشرعي أو أن ترش أكاد نسخة كاتوا. وهلكم لو كرابيت وما عداها يجب الايمان به إجمالاً. غير أم تندانيك ناويين هاتوا بشوي يعني أذنين في غمبراني تر هاتون كسيبين بها مو برنامج او انا هي برام ناويا على من حيث التفصيل نيليهما والرسل جمع رسل جمع رسول وقد تقدم انه من اوحى الله اليه بشرع وامره بتبليغه رسل جمع رسول بس شمان كدا لسا كيف يشوى ان فيشو تعريف رسول أو الكسيك على وحيبون أرث البيت بشرع وفرماني في هيك البيت بشي بجاني دني وتفاصيل أما من باسكت وغيري من باسكت وأوش من في یشی کد بیت اوچیا اونه بی اونه بی خو ی برنامه بو نه هات بیت هر چن مرسله هر چن مرسله بو برنامه یا برنامه پیش خو یعنی رسول الله حیثیتوا بلەم رسولنیە که شرعی کیچو بات بیت یعنی فرمان کرا بو گەندنی بو برنامه کی تیری پیغەمبەرکی پیش خو ی بلەم رسول لبرشی لبرأ و... لا إصلاحة فينات الرسول لبرئة ويبرنامج تعظيبه نهاته وعلينا أن نؤمن تفصيلا في بيسالة سلمان كبار من غنبران هذه من حيث التفصيل بوانيك نايا لشيئاته لقرآن هاتوا وهم خمسة وعشرون وذكرهم الشاعر في قوله شعيرك لشعران ناوي هربس بين جكا. أهيانيت لا تندي عليك في تلك حجتنا يعني لسوري أنعام ما بسيتي آتي هشتارسيب و في تلك حجتنا لا آتي هشتارسي هشتارسشش سوري انعام كخي تعالى فرمي وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم علي ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجل المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم. هجذا في رمضان في تلك حجتنا منهم ثمانيه من بعد عشر يعني هجذا ويبقى سبعه حوتي انا بهذا الثواب وهمو يبقى سبعه وهمو ادريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا يعني محمد صلى الله عليه وسلم بالمختار إدريس هو شعيب صالح أمد شوار ذو الكفل آدم محمد صلى الله عليه وسلم اما حوت وأما من عداهم وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى اعتقاد بنبوتهم ورسالتهم. غير أمانة رسول ترهن بغمبري ترهن رسول ترهن بغمبري مجملا بأمر من هي بغمبري ترهي بالام نابيا كسيدى كسي على دانيال كسيدي على زردر كسيدى على فلان كسيدى أنواع ما من بدي ای ما نقل این باور نکن. تو کم نوانه لکیت ابو سنی صحیح ناتو. هر نویق هد لکیت ابو سنی صحیح باور من پیتی اجمالاً و اگر نهات بی اگر ناونات بی آنن پیغمبری تر هن رسولی تر هن آمیاءای تر هن ممکنه ممکن اخلاقی تر زورج لوانه پیغمبرن. بلام اما باور من به تفصیلی بون به پیغمبری اوان نیه. دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم فإن ذلك مما اختص الله بعلمه امام أن تكليف تكليف لخماناكين زور لخماناكين بلين شنبي غمبلي بقرين بدوايا باشا جماريا شنن فإن ذلك مما اختص الله بعلمه قال تعالى ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك یعنی چندین پیغمبر من بو بس کدویټ کپیشتو پیغمبر بون وا هند پیغمبر شن ائما یو پیغمبر دې که ائما جمعری من بو تو بس نکدوی یعنی چلوکان من بو تو بس نه کړو ائما دوی ام آیاته بوچی به محاوله بکین بزانی چن پیغمبرن و ناوی ان چی او کیو کین د شو ژیاون ان پیز نکا څنګه ان پیز وای بويا غنبر صلى الله عليه وسلم باسط بويا مساله شي غيبيه مساله بيغمبران جمع ريان كنا ونا طوانين بزن الا ابي بشي با الا ابي بنصب بالان هن اثار احاديث هات ولا سرشي سرج ماره سرج ماري حديثه كان صحيح بن او اما بارمان بيتي بالان مستمرش النيان علماء الحديث هي الاثبات شيء او اثار احاديثان لسرج مريم إمام طبراني رحمه خالي به لحديث ابي امامه مرفوعا أو روايات كدوه كابي امامه يقول يا رسول الله كم كانت الرسل كم كانت الرسل ايش فرميه ثلاثمائه وثلاثة عشر يعني سياسة السياسي أنظر رسول لذا علماء أمائك نبلجا علماء أمائك نبلجا اما رسول أما أنبياء جماعيا زيات له شيخ مقبل رحمته والبي على هذا حديث رجاله رجال الصحيح إلا أحمد بن خليد الحلبي وقد ترجم له الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. وقال كان صاحب رحلة ومعرفة إلى أن قال ما علمت به باسا يعني المهم حديثك حديثك صحيح درجة وهي ثمي بأحمد كريخ كليد الله يثقه وإمام حاكمش روايتي كدو أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي ولم يتعقبه الشيخ مقبل رحمه الله في تتبعاته على المستدرك ولا الشيخ الألباني في الصحيح المهم ديال حديثك كان فكؤم تحقيقي واصلي كدوى ياسين بن علي بن سالم الحوشبي علي امنينا كن نوا نقلي نقل نقل اوا لحاشكا لسر لسر انبياء امر رسل لسر انبياء ان الله جاء في بعض طرق حديث ابي أمامة وغيره ذكر عدد الانبياء ايضا وقد ذكر طرقها الشيخ الالباني في الصحيح فلان دواء أويك أم دراسيك أم حق خوي ألمن وأبينم وأبينم ضعيفة هلش العلماء وامتوه أويك وخرج في وخرج في بحثه أنها صحيحة للغاية والذي يظهر أن تلك الطرق ضعيفة لا يشد بعضها بعضا ولولا لا خشة لإطالة إذا كذكرتها بلن أويك لأعلم سُنَّ منشورة عتوه كعدد الأنبياء شنا صد بسجار هزار بيغنبرهاته النبيهاته المهم أو آثارانها بين مصحح ومضاعف هيا علمات الصحيحانك هيا تضعيفانك الشيخ مقبض رحمته الله تحقيق تفسير الكثير فعلم أنه لم يثبت حديث في عدد الأنبياء والرسل فنأخذ بظاهر القرآن ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليه. ونقول الله أعلم بعدد الأنبياء والرسل أما حقق عليه أم عدد الأنبياء فالأمر كما قال رحمه الله فعلا قصكي الشيخ مقبل تواو عدد الأنبياء نهزان أما عدد الرسل فإن شيخنا رحمه الله لم يكتب حديث أبي أمامة في الصحيح المسلم الطبعة الأولى ثم كتبه في الطبعة الأخرى ديالة في الشيخ مقبل حديثي بصحيح نزاني وإيان بونا منع نكو تتبر شابيان أقول لنا بوشتغلوا بابتانا بلام لطبعيتنا الصحيح المسندة أو حديثي أبي أمامك اللي بيشوخين مواجماري أم رسول دياريك لطبعي دوام هناك عموما يستيمنصي كماندس كاتيا رسول سيصاد وسيانزاء رسول هن أم عدد الأنبياء هل أمينته لسر أو أثراني هن كجماريان زورة ظلام آية حديثة الصحيحة ضعيف تأجيلك إلى حينه باش ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به أبي إيمان من بوابذك أويك لسليا بواقيا ديانا على ما أمرهم الله عز وجل وبينوه بيانا لا يسعى أحد ممن أرسل إليه جهله. أبي بورم ب ب بوها بيت جاندويانا بشو هذا والله من في بسم ببيان زيته. نعم. ببيانك ب ببيانك كدوار كدناويك وج عندنا جاندويانا كسيتر من وأنهم معصومون ببغورش من بوبيت معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة. أن أو في غمران معصوم خيط على فارستوني لدلو لخيانة تردن ولا شرد نوي الدين نجاني وبلاده لا بعقلي وميش قرصي وكودني كودنه أحمق وأن نبنا انا كعقل بنا خلكي كبيت يج بنا بير كل نبنا نزانو نفهم وأحمق نبنا لا لا كمالات ينهاوا وأن أفضلهم أول العزم يعني لأنها ميانة أول العزم كمجموعة كنهاها ميان لفيمبرانت شاكر والمشهور أول العزم كين أنا, أنا أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح شون تحديد أول العزم كين لأنهم ذكروا معا في قول تعالى شو جه بين جنبك ولا آية هاتوا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى وموسى بن مريم وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أو والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه هذا لن تصريحني أمانا والعزمن المهم أمكلا وتبلغا لسر تحديد كدني أول العزم بان بيانجا ومش مشهورة لك تبع عقيدة كأول العزم بان بيانجا كباس منك والبعث في الأصل الإثارة والتحريك تماشى اشتاق لي لك وتبع هاوي دك أو بعثة الإثارة والتحريك اشتاق لي شوين يخوي داري بروني بيجولاني أو تشيا أو بعثة حص عندنا شوين يخوي والبعث في الاصل الإثارة والتحريك والمراد به في لسان الشرعي يعني الصلاحا شرعا إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة يعني لرجي قيامتها أو مردوانا كانت الكي قيامة مردواني كمردون يعني لقبر كان ينديران بيني بوتي لفصل القضاء بينه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بو أويك حسابي أن لفصل القضاء يوم القيامة في في العرصات فمن يعمل مثقال ذرة يعني فمن يعمل مقدار يعني وزن ذرة ذرة يعني النملة الصغيرة نكذر ربعنا ذري كيميائي و. نعم، فما يعمل مثقال ذرة يعني مث يعني وزن نملة صغيرة، همش بو بون نملة صغيرة، أعلى نملة صغيرة بتشو ترنيه وزن بلام، بلام برويزوريني خلق لها مو زمانك لها مو زمانك زوريني خلق علماني، زوريني خلق يعني خنواري خنواري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 فما يعمل مثقال ذرة خيرة يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه وهو أنه جميع جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كان في الدنيا وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها في ببعث زندوب نواب بيت بوشوا زي بوش عزيزي خالتي على وصف كذل القرآن، شي. أويش شيء، لو جوشت لو عناصرنا جمعوا ما تحلل من أجساد من أجزاء الأجساد اللي كان في الدنيا، شيء شيء بارشة جوشتك شيء بارشة اشتك، بتوه بقول لك رواتها لقبره كسي في كسي تعز إنشاؤها خلقا جديدا. نكسي تازا خود نيت. نعم. بلام. أجل خود بون ما أستا. بلام بتشو كبلام لوي. بلام كتير تحي. همو او ان نيك لشت كلاب وتو. جاري كتير كو كله تو وإعادة الحياة يعني جاري كتير جيانك لم جيان بجد. شون أستا بمشي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 أكري حياتي كامل يشبهت بونامنا استغلاقي خصائص الأفراد بيوكباس ما كدير سكيت لها المهم أويك متبادلة بوزن بوزهن عهدية يعني أوجيانيك هاي بو عهديه ذهنية جالي كتير أقريتها بوي ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كافر هركسي كان إن كاري بعث كاري بحث زندوبوناوي جسم بول من أوله زندوبونو وكاب بجسمني بروح يعني بس بجسم زندونا نبي الجسماني جسمان يعني الجسم كي كاري بعثي كدعاء أو كزور معروفة الفلاسفة والنصارى يعني إنكاري بعثين كدواء بالجسم وأما من أقر به كسي قبل باورمان بيتي أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا يعني زندو أبينا بلان الروح كان أسنى جسمي ترى غيري أو جسمه، غيري أو جسمه. فهو مبتذع وفاسق كسر كبلة حرب عورم بزندوبون ويجسم نيبوني جسم تر وروح تر اللي بعد الروح في كافر أما بولا كسر بولا زندو أبينوا لكن جسمك كمان أجره جسمك تر له روحك كمان شكلنا وجسمك تر اما أما إيمانه بأصله هاي لكن على غير الوجه الصحيح فهو شيء فهو فاسق ومبتدع يدر كيف فيه شوى دونية وثمان شارح عليه فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر لأخي الله شيء فهو مبتدع وفاسق ويدر سكيب دونية وثمان أوى إطلاقا صحيح نيا شمك يساء ميك عليه ولكنه فوأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في اجسام غير الاجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتذع نفاسه أم قصي خوي ردي او قصي لكن أوت من توجيه ما قد بلان بلام مطلقا ببيت صحيحني شن كهند كسي بور هي ببعث بور هي أبويك جسم شيء درجي خامد لكن في غير جسم في غير هذا الجسم ام وجه لبر أبويك سيكو تولا هو مبتدع وفاسق. وأما القدر فهو في الأصل مصدر. القدر مصدر. تقول قدرت الشيء قدرت الشيء بفتح الدالي وتخفيفها بفتح الدالي وتخفيفها. ما بس قدرتني قدرت. أقدره بكسرها قدرا وقدرا اصدري فعلا وفعلا اذا احط بمقداره قدرت الشيء اقدره اذا احط بمقداره يعني كسر بزانت مقداري اشتكى شان يعني كسر اقر شتكي بقيت بردس شندانيكي لا بزانت اوام ما قدر الشيء ما قدر الشيء يعني حق يشتكي ذا؟ أكثروا القرآن فلما قدر الله حق قدره يعني حق يشتكي ندي أو كاتشيا أو كاتت يعني قدرت بكار نهن راو يا قدرت بكار نهن راو إذا احط بمقداره أما ل اما للغية أما في الشرع والمراد في لسان الشرعي أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منه وأنها كتب وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها كما في الحديث قدر للأزمان الشرع أوية خيت على علمي مطلقي هي مقدار مقاديري عن تقديري هموشتك ازاني والزمني اشتكانيش ازانيش ازانه ازلا نيبوا دواي ما ويك هايتي نعم ازلا علمي هبوا ثم اوجدها بقدرته ومشيئته ثم يعني علمي هبوا في فلام دوايشي كدوا بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها ببي اوي كزانيميتي هادشي كي ثم اوجدها يعني الاشياء بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها ببي ببي اوي كزانيميتي لوشتانا وانه كتبها في اللوح او علم بقدر لللوح المحفوظ بيش اوي كدرستيام كات هموشتك للوح المحفوظ مستاوته قبل احداثها او نسيناه معناه بزور أبي او نسيناه مستاوته علم او احداث اكات وهمو شي نسيته نسين معناه اوني لا سرن مستراو كتونا زينت كسيواي عقوبا بدري. يه مالين چوزين استاد مسلمانه تا. حالا نبی تو استدلال بشتیم که او مغالطه است. دبلي مادام لستاد مالين چوزين استاد مسلمانه لودش استاد مسلمانه. بوي اختيار لس لسن را و تو آن اختيار دستي خودتا خود انجام بد. چي اكيبيكا؟ چاك اكيبيكا تو نزنی لسر بنوسر و تا خلا پا بکی نزنی لسر بنوسر و تا چه کبکی تو حریت پیدا لابو بخود که هر اول دلشک کخو نصیبتی کخو زنی بیتی نصیبتی یعنی کسیک بانو نزور جنون ما من اگر لسر سمت من ازهنم خوشم ازانم دعای اویکم قلامم بدست و های دعای چیه کم ولی معادم لسر بنوسر و قلامم أي يا أما درونا بو كمن كلام مزاني نسر المسرعون خلاص بس بوم هي دايني مينا خوا اختيار داب ما داينا بزرزك داينا بزرزك ما إذا بتو خم الجيل أو مجالك دايتة شيء لا لا لا ولا علمي قادر تكليف من من بعض هو ندفع درسي خامنية، بوننا ترني هي تكليف أو إيش أبيك أخواني سيبيتي من غير ظلم ببيه ظلمك بويا وأنه كتبها في اللوحي قبل إحداثها كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب كل ما هو كائن أول ما خلق الله القلم لا عندك لنسخكا نسلاوى أولا بضر أول ما خلق الله القلم أول ما خلق الله القلم الحديث حديثة الصحيحه صحيحة وأجل اول أول ما خلق الله القلم القلم أبيت المبتدائش مؤخر مبتدائش مؤخر القلم أول ما خلقه الله يعني آوة تقديرك يجي أقبلين أول ما خلق الله القلم، القلم جاري كثر مبتذاء أول ما خلق الله ظرفه جملة كضرفية شبه جملة في محضر فاع خبر. هاتشان شارح لا شرحكية لكوتاية مكتبة الله او أقبلين أول ما خلق الله القلم الله أولوا مبتدا القلم خبره درسنا نهزنا يعني بوتي القلم معرفه ومسند إلهي شيء واقصد الباري القلم القلم اول ما خلقه الله ضرنا شرحك اي ان شاء الله نجي اني القلم خبرة ها؟ به في بو خلقه بو خلقه ممكن أول ما خلق الله القلم, أجرق أجرق القلم بيت أول ما خلق الله القلم, أجرق أجرق القلم أول ما خلق الله القلم بش أجر بنصب كذبت. لا ها؟ ما خلق الله القلمه لما فاحث كان كوتايكا قلم وعشفت عليه وأول هنا بالنصب على الظرفية والعامل فيه قال اي قال له ذلك أول ما خلقه وقد روي بالرفع على أنه مبتدا وخبره القلم أول ما خلق الله القلم يا أول يا ما خلق الله القلم فقال له اكتب بلما ما خلق الله القلم القلم مبتدا القلم القلم أول ما خلقه الله عموما ان شاء الله كاتي هاتي نسر او مناقشين نيوان قلمو عرشا وكاتا اعرابو وجه حيكاني شباس هيك اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب كل ما هو كائن يعني كل ما هو يكون في المستقبل كائن اسم فاعله ان اكتب كل ما هو يكون كابو يس كتابا قبل الاحداث وانه كتبها في اللوح قبل احداثها جاء حديث عند ريكاردو بالغان السلاوي كقلم قلم بيش مشتق تنعت بيش ارشيشبيت بيش ماء يشبيت بيش ري هندك العلماء دين الله عرش, عرش قلمة وما وريح بيش قلمة أويكا صحيحة أويكا عرش قلم عرش بيش قلمة بكبر القيم ترجيح إن شاء الله لدي نسية الشرح أما أويكا شيخ الباني لا ولا قسكدنا قالت القلم, قبل العرش. القلم قبل العرش والعرش قبل الكتابه توفيق لبين حديثه كان هناك جمع لبين حديثه كان هناك كتابة. كتابه كلاوه نساء ونساء ونساء ونساء ونساء ونساء ونساء ونساء ونساء كابو ام جمع الابني أنا كا الله قلم درس كدا وبلام فرماني بينك كدا وكبنوسرت بلام كعرش درس كدا عرش كتابها تو قلم كتابي كدا بوتي شيخ الباني مضطربوا ام قولة مضطربوا ام قولة طبعا سلفي شيء هي ونيبلي كاس نيبت في أم قصه هي الباني خواتي كأم رأيها الزور معروف قلم أوله أول ما خلق الله القلم عندك خطء ام اوليه تب اوليه حقيقي تفسير كدواه بس حقيقي أولي حقيقي اضافي ماك اول ما خلق الله القلم حقيقي تفسير كدواه يعني اولي في حقيقيه بيش هموش تكبو هشتك بيش انا عندك خطء اولي اضافي كدوتي يعني لا دواي عرف ريح أو نبوه أو صحيحة كصحيحة أو لك أولي إضافية شيخ الباني الله أولك حقيقيات شن تصريح مع بعبارة هناك مع بعبارة خومة والله أو الله بتصريح علي القلم قبل العرش والعرش قبل الكتاب وجمع لبيني حديثك أنا وما بحثيش شغل للشرح كي المناقشة عرض قلم قال اكتب كل ما هو كائن وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إلا في كتاب من قبل أن نخلقها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من قبل أن نبرأها أن نخلقها يعني هيش تكنية ما أصاب من مصيبت في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في اللوح المحفوظ يعني بيش روي هر مصيبتك خلق يشبك ريت هر مصيبتك يسارو أداء وهاد سنها الصالد ويسارو أداء قلت وي تعالى خرهمي نوسي ولا اللوح المحفوظ أمشبأ قدر ومن الإيمان بالله السيد <تصفيق> السر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 لجنسي إيمان بالله أويه تنهانك باورد بوجودي الله هذا نعم أبي إيمان البخوية على ذي بمشي وازا بما وصف به نفسه في كتابه العزيز العزيز أو كسب قوتك يا اوش تبا قوتيا ككس شارينها يعني صاحبي قوته عزاء بمعنى قواده كسيج بخود بمعنى عزيز عزيز إما لقلة رواته يرواته لقوته يمكن لا كده في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فبوشوهي وصف خير عالم كنكم بالقران هذا ولا سنته من غير تحريف لا أسماء صفات نبي تحريف بكار بينين ولا تعطيل بكار بينين ولا تكييف بكار تمثيل اما انكم كاملون بالصالحات هم يعني ان شاء الله لنر اجتئ الايمان بما وصف به نفسه يعني الشيخ ابن عثيمين الله يبهي بيست بيوتايا بما سمى ووصفه يعني ينبغي أن يقال وسمى به نفسه يعني كشيء مبتدعا كشيء مبتدعا لم أسأله أسماء الصفات تنهى للصفات النية عند جال أسمائش الله يبارك واجوة بيوتايا ومن الإيمان بالله الإيمان بما سمى ووصف به نفسه في كتابه العزيز وبما سمى ووصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقال وسمى به نفسه لكن المؤلف خوي رحمه الله لكن المؤلف رحمه الله ذكر الصفة فقط إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة أو لأن الخلاف في الإسماء خلاف ضعيف لم ينكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة. ربّي سهني بكارنا هنا وسمى الإيمان بما سمّى ووصفه. هذا نبروا. حدّش حدّش اسمك بينيد إلا وصفته. بلان هندك صفات هي أسماء تاني. وهم الصفية اسمته. بس في الرحمن رحميتها العزيز والزيتها وهلوها بويا ما من اسم إلا ويتضمن صفة يعني لابر أمي يا بويا كباس الصفات كلا من باب أولى شي الاسماء شي يعني لابر أمي أو لأن في الاسماء خلاف ضعيف يعني كم كالسيلا مبتدي عبيد إن كاري أسماك؟ برأ من كان صفات لأن الخلافة في الأسماء خلاف ضعيف لم ينكر لم ينكر إلا غلاد الجهمية والمعتزلة ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن الإيمان الإيمان بما ما كما يشياء موصوليا بالذي وصف به نفسه يفيد العموم طبعا يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات الذاتيه المعنويه والخبريه والصفات الفعليه يعني الصفات الذاتيه اجريتها وصفات الفعليه اجريتها وصفات الذاتيه شبيتها شن بشو المعنويه والخبريه هذيك تقسيمات هي يا شيخ بن عثيمين كدوتي يعني ام محققه كدوتي هذه تنبو لك الفائده ام حفظ الله سفات الله تعالى تنقسم الى قسمين الثبوتيه السلبيه الصفات الثبوتية والصفات السلبية. يعني هذه الصفات هي نثبتها لله سبحانه وتعالى. كم هي الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هل صفتك إثبات بكره أو فيوتي الصفات الثبوتي. وهل صفتك إش نفي لبكرة ما هر صفتك اللي في دعوة أو بيوتلاء الصفات السلبية يعني الصفات نين بقى وبذن الصفات يكن دورا وهي التي نفاها الله لم حيثيتها أجن أخوة أصلا صفاتي سلبية صفاتها صفات نين صفات إخوانيا باوام صفات خوة تعالى اللي عن دورا لو لو حيثيتها بينا نعلم أجن أخوة الصفات حكي الصفات الصفات واللا لا, لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة لا تأخذه سنة إسأم أم صفة منفية يا مثبتة منفية طالما أم صفة كيما نفي أكين بويب من ناوي الصفات السلبية وهي التي نفاه الله عن نفسه وكلام آيات خمر او نفتها رسوله عنه سبحانه المهم تقسيمه اولي الصفات من حيث الثبوت والنفي بثدو بشو الثبوتيه والمنفيه عند جلب الصفات المنفيه السلبيه سلب كلميه كمصطلح منطقية السلب يعني النفي النفي يعني بنو الصفات الموجبه يا السلبيه موجب يعني مثبت سلبي أو ذو موجب من سلب. أجز الصفات ثبوتية ذات دوب ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين دوب الشيء. يكم باعتبار التعلق دون باعتبار طرفي يا طريق ثبوتها. الصفات الثبوتية بفي تعلق متعلق بذات يا متعلق بفعل. أمر يجيك للركان مناقشي ودراسة كصفات ثوتي. أما الأول فعلى نوعي. النوع الأول صفات تتعلق بالذات، الصفات الذاتية، وهي الصفات التي لا تنفك عن الله تعالى أزلا وأبدا. كالعلم والقدرة والعزة والعظمة والحياة والسم. هذه الصفات صفات ذاتين. لحيت على نبنه يعني حيت على هيت كاتب ب او سفتانني ب او سفتانني آه... نبي لحيت على نبنه سفتانه بويه او سفتانه شنطه سفتي ذاتي سفاتون دووم سفاتت على قبل قدره يوم مشيئه ولما هنديه سفات هن يعني بوستن بشيوا بوسته ووسته على بب او سفتت بببت ببيت ابيت يعني تواناي أخي تعالى لسرشتيك بيع بأوشتيبك أنجامي أدا أوشبيتي الصفات الفعلية وهي الأمور التي يتصف بها الرب فتقوم بذاته وبمشيئته وقدرته فتقوم بذاته ومشيئته وقدرته نكتنها بذاته نعم كالحب مثلا رقي لكسيب أصلا حب أصلاً من حيث الأصصص في ذاتي أية أما حبيبوكسيك صفتي بكاريناني بكاريناني حبيبوشيك صفة فعلية ضحك مثلاً الرضا الغضب النزول للسماء الدني أمانة صفاتي فعلين وغير ذلك فإن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها كابو بكو ضابطيك بكو ضابطيك حرص صفة تعلقت بالقدرة والمشيئة صفة فعلية حتي تيوسبو بقدرة والمشيئة وكيويسي أنجامي أدات أو صفة فعلية أما مثلا حيات الحيات حياته سبحانه وتعالى تتعلق بالقدرة والمشيئة نعم ولكن هذا هو الامر الذي يمكن ان يكون هناك خوي يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من غلط ان يكون هناك لا تتعلق ان يكون هناك من لا تتعلق يكون هناك من يمكن بويعها دروز نبالة أتوانى ين أتوانى بس غلطة أولًا غلطة شنك لا يتعلق بالقدرة والمشيئة نبي أو بس هذا إلى سر بكرير. بقول مسألة لا تتعلق بالقدرة والمشيئة. دو أيش للشرح هكذا زور؟ لسأله مع نقسى أكيد إن شاء الله. كابو الصفات الثبوتية الصفات الثبوتية من حيث التعلق يا باعتبار التعلق حبيت الصفات كي ذاتية والصفات فعلية وهندي الصفات هي هم ذاتية هم كيا هم فعلية بدو حيثية سو الصفيبون علم صفيف علم ذاتية، صفي حياة ذاتية، صفي قدرة ذاتية، أما صفي كلام ذاتيه فعليه من حيث الجنس ذاتية، أما من حيث أحاد الكلام قصيواه هي خويته عليه شنيك دولا خيامته، ومتصفة من حيث من حيث الذات كمتكلمة صفي كلامها صفي تكلمي أما كمالي أفراد كلامها دعي كات بوي عسى القرآن صفي ذاتي صفي فعلي ذاتي فعلي بارك الله أما تقسيم صفاتي ثبو تيبو باعتبار التعلق أما باعتبار طريق الثبوت طريق الثبوت يعني بتش بشر يجيك صفاتك فعلى قسمين القسم الأول صفات خبرية محبة صفات خبرية محبة إن السفيفها هي تو بعقلنا تونيت بعقلنا توني إثباتي كي والله أبي لراجع آيات لراجع حديث صحيح واتبي بوي عليه صفات خبرية محبة خالصة أبوه ما بحس من حيث طريق ثبوتها هذه الصفات هي بخبر بدليل بنص بكتاب السنه إثبات كلا وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق الخبر الكتاب والسنة فقط الكتاب والسنة فقط بآيات حديثة بي. وليس للعقل سبيل في إثباتها مثل الصفة الوجه في وجه مساق القرآن والسنة النبوية بتشي أجزاءني خواجيها لا سبيل إليه والساق بتشي أجزاءني خوات على ساق ساقي هي يليق بجلاله واليد والأصابع ونحوها شو مك أوجت أنا بخوات على إثبات يقين بقول شيء كلا يقبل الله أما بقيمة أجزاء بعمر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 ام صفتانا اقر خبرين نبوي كتاب كتابه سنوشرين بيا كيش لزنيا زان بوي طريق ثبوتي ام صفتانا خبر فقط بلان صفات صفات خبريه عقليه او مثل صفات خبريه محضه يعني عقلي تيانب بلام الصفات هي لقرآن وسنتها هي بلام خبري محضنية خبري تيكلة عقل، وهي التي تثبت بالكتاب والسنة مع إمكان إثباتها عقلا فالعمدة في هذا كله هو الكتاب والسنة لكن العقل معين ومساعد له نيسته لقرآن السنية بقره لكاتيكا كاليبنونا لسنة أقريكاتي خيطة على داع بزيب وأسمان الدنيا ليروا باس النزولة أتواني بعقل جسماتي أو كي خيطة على قدري هيئنا قدري هي قدرينا بناتواني حياتي هيئنا حياتي هيئنا حياتي هيئنا حياتينا لم ريقوا عقل هندي كي أتواني دي. هندي لو صفتان الدربيني بويا هندك صفات هي خبرية خالصة هندك هي خبرية عقلية أم تقسيماتنا أم تقسيماتنا هندك لعلماء بكريا هنا ووكو أم حقيقيا الله يس سفاته خبرية عقلية وصف في علم وصف في قدرات وسمع بصر امانه وهذا التقسيم وارد كذلك عن بعض المتقدمين من أهل العلم. فقد قال الإمام الطبري صاحب التفسير المشهور في كتابه التبصير في معالم الدين القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبرا لا استدلالا خبرا لا استدلالا هذه الصفات هي من صفات الصانع يعني الله سبحانه وتعالى خبرا لا استدلالا يعني خبرا محضا لا استدلالا ثم ذكر بعد ذلك جملة من الصفات الخبرية مثل الوجه واليد والقدم والضحك أم شارح عليه فقوله خبرا أي الصفات الخبري وقوله استدلالا أي الصفات العقلية وقال أيضا فأما الرؤية فإن جوازها مما يدرك عقلا هر بعقلیش ازانی که خواهد تعلق بینره، یعنی آبد، آبد خواهیگه آبد نبینره، نه آبد، چطور نعمی کتاب؟ سلام الدنيا امتحانه، برام لقیامتی شه تا هت، خواه نبینره. آن طرفی عقلی مبتذی عینی، سلام دنیا ایران است، و تو امت امام مخلوقی که ضعیفی نبود امتحانه، برام دش نه بهش دیشوار، لقیامتی شه تا هت، خالدینا فیها خواه نبیند. اسفا دی، اسفا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 سلب لمتصل وسلب لمنفصل نفي لمتصل وضابطه نفي كل نفي وضابطه نفي كل ما يناقض صفة من صفاته تعال أدال على الكمال ضابط السلب متصلشيا أويا نفي كل ما يناقض صفة من صفة هادش صفاتي هاتش صفاتك مناقضة يعني الدج ونساس بيالعقل صفاتي صفاتك للصفاتانية خواتها على أو صفاتانية ك الدال على الكمان وكوك العجز مثلا خواتها على عاجزة عاجزة يعني نتوان أما المنافل القدرة شو كمناقضة لعقل القدرة النوم المنافل القيومي الجهل المنافل للعلم أم صفاتانش صفة متصل تلك أمانا أصلاً لخدي خواه خيان خوى يعني خواه تعالى خوي قيوم خوي عالم خوي قادرة أقل بله خواه تعالى عجزة يعني نتوان خدي خوي نتوان معاذ الله قيوم بله خواه تعالى ينو ينام بله أخويت أما خدي الله أمس فذنبه سلب لمتصل به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 اواني كمتصل ونفي مناقض بوصفات كمال الله سبحانه وتعالى نفي اوان الشاكين اول شي كمنفصل شبال هار مناقضي هايو هار تجي خصائص خويته على خويتي نفي اوان الشاكين بويا نسيتي سلب لمنفصل وضابطه كله هو كل ما تنزه الله عنه من مشاركة احد له في في شيء من خصائصه كنفي الندي والصاحبة والولد والظهير أمانة فائدة تابوين الشيخ بن عثيمين ش تقسيمي عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية المعنويه والخبرية والصفات الفعلية ففي الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها وهي نوعان صفات ذات وهي نوعان معنوية وخبرية فالمعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك وهذا على سبيل المثال الحصر والخبرية مثل اليدين والوجه والعينين وما أشبه ذلك وهي نوعان الخبريه نوعان صفات لها سبب معلوم مثل الرضا فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضا رضية، وصفات ليس لها سبب معلوم مثل النزول إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر، ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعليته، وكباس مكد باعتبار باعتبارين، فالكلام مثلا صفة فعالية باعتبار أحادي، لكن باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، تعرفش؟ ما صح الله عليه الله